book 2 49 49 49 كيل الرياضه الرياضه کیا تم قصرت کرتے ہو هل تمارس الرياضه هل تمارس الرياضه؟ ها، मुझे कसरत करनी चाहिए. نعم، ينبغي ان اتحرك. نعم، يجب ان اتحرك. ما ایک سپورٹس کلب میں جاتی ہوں. انا مشترك في نادي رياضي. انا مشترك في نادي رياضي. हम फुटबॉल खेलते हैं नलाबु कुरत अल कदम नलाब कुरत अल कदम कभी कभी हम तैरने जाते हैं नस्बह या हम साइकिल चलाते हैं औ नरकर रोशत أو نركب الدراجات. همари شهر مي إيك فوتبال كا ميدان هيه. يوجد في مدينةنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينةنا استاد كرة قدم. ترنتال وساونا هيه. يوجد كذلك. مسبح به ساونا يوجد كذلك مسبح به ساونا اور ایک گولف کا میدان ہے ويوجد ملعب جولف ويوجد ملعب جولف ٹیلی ویژن پر کیا چل رہا ہے ماذا يوجد في التلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون؟ اسما ایک فٹ بال میچ چل رہا ہے۔ تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. جرمن سنگھ انگریزی سنگھ کے ವಿರುದ್ಧ کھیل رہا ہے۔ المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي کون जीत रहा है من سيفوز من سيفوز पता नहीं لا ادري لا ادري السماء ي غير نشيط है حاليا تعادل حاليا تعادل امباير بلجيم से है الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا अब पेनल्टी किक होगी الان توجد ضربه جزاء الان توجد ضربه جزاء جول 1 0 هدف 1 ل 0 هدف 1 ل 0